لا เลย wa ma Yup, وجعلنا ممن Mm-mm. <clears throat> O Allah, <laughs> ولكم السمع ولا اصاب I just can't let over <laughs>